اعز يا اخوية لازعي نبشي ليلة لي. لي. ما اقدر ارجع اليه عباس يا أخويا لازنب بشيلك ما أقدر أرجع إليها بلويا شنه أجاوب شكلها دخيلك تدري عفتها تجر ومنة تنخاف هو في المعارة العقيلة تجيلك ويصعب عليها يا ابو الغيرة عار قويا صعب اذرو ارجع وين اشوف فيه ما سلام يا شهاد شتت الشملة يا خوية مصابة شمتت عدانة يا راعي الشهامة سكنة العزيزة فجعها غيابة كل ضل هترجع إليها بسلامة صعبة عليها تشوف اللي صابك والراية كانت إليها العزيزة يلهاب دمعها يا يخو يا عتابة وياها تنحب صديعة ليدامة عباس وين وعودة عباس ما سلاح يا شهاد العالم يا سنه يا شنه دهري رماني وعظيمه المصيبه خاب ظنوني وني وخدري تسلّب وينك بطاضل يلي في الحريبة ممشانة عناك يا بوشي مقرّة أمشي بدونك يا عزي صعيبة ترضى العقيلة على الهيز لتركب عفا سعرف زودا وين زنودا والعلم ما سلام يا شهد عباس جودا كثي وين عباس ويني بشث فيك والعلم ما سلام